بسم الله الرحمن الرحيم صادق والقرآن ذللك بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن فيكون كذاب اجعل الالهه اله ا واحدا ان هذا لا شيء عجبا وان طلق الملؤ منهم انمشوا واصبروا على الهاتكم ان هذا لا شيء ما سلنا بهذا في الملة الآخرة أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذورون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 كذبت قبلهم قوم نوحي وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا كطنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود بل إنه سبح فضل الجبال ما يعظو يسبحنا بالعشي والاسراق والطيور محشوره كل له اوابا وسددنا ملكه واتينا الحكمه وفصل الخطاب وهل اتاك نبأ الخصم إذ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإنك في غم من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راقعا وأنابا فغفرنا له ذلك وإن له علم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 مبارك مُبَارَكٌ لِّدَبْرِ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ أُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ جِيَادًا فَقَالَ إِنِّي بَبَت حُبَّ الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فقط في قمس حان بالسوق والأعناق ولقد فتن الناس سليمان وألقى على كرسي تسدا ثم أنا بِالْغَيْبِ وَهَبْ لِي مُلْكَ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَسَقَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّا الرنين في الأصفاد هذا عطاءنا فمن أو أمسك بغير حسابا وإن له عندنا لزلفا وحسن مآبا واذكر عبدنا أيوب إلا دا ربه أن السني الشيطان بنصب وعذابا، أرقب رجالك هذا مغتسل بارد وشرابا، فوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَتَهُمْ أخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب بذكر عبادنا إلى رحيم وإسحاق ويعقوب أول الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخلصة ذكر الدار وإنهم عيدنا لمن المستحقين الأخيار وَأَذْكُرْ إسْمَ عِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَلِكْ فَلِيَوْقُولُ كُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارُ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَا أَنْبَأَ جَنَّةٌ عَدْلٌ مُفَتَحَةٌ لهم الْأَبْوَابُ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 لشر ومابا جهنم يصلونها فبئسا مهادا هذا فليذوقوه حميم ووساقا وآخر من شكله أزواجا هذا فوج مقتحبا لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار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 العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصون إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته فاختفيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجبعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن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 إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأم لا أن جهنم منك ومن ما من تبعك منهم أجمعين